والفضة أن يكون كل من الملايين معلوما، حضور الملايين اشتراط نسبة من الربح شركة المضاربة لها هتبقى شروط: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح وأن يكون معين معلوم النهاردة إن شاء الله ناخد شركة الوجو وهي أن يشتري كاثنان لا مال لهم يبقى دينه بدفع فلوس كانت شركة العنان لاثنين دافعين فلوس شركة المضربة واحد بس اللي دافع فلوس دي أقل منهم مش حد فيهم دفع فلوس في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما يبقى هم ما معهم رأس مال ولكن تاجروا بالآه تاجروا بالآجل في الذمم ياخدوا الشركة ويبيع ويسدد الشركه هو ما عندهش فلوس بجاههما يبقى سموها شركه وجوه لأن هي التجاره بالجاه بالجاه يعني في ثقه التجار بهم ده معنى الجاه وثقه التجار بهما من غير ان يكون لهما راس مال قال احمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس اموال قال هو جائز وبه قال الثوري وابن المنذر وسواء عين احدهما لصاحبه احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ما اشتريت من شيء فهو بيننا قص عليه ويكون الملك والربح كما شرف من تساون وتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم ولان احدهما قد يكون اوثق عند التجار وأبصر بالتجاره من الآخر فكان على ما شرطه كشركة عنا الخسارة على قدر الملك فمن له فيه الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة ومن له الثلث فعليه ثلثها سواء كان ربح بينهما كذلك أم لا وهنا الخسارة على قدر الملك والربح على قدر الشرط هم يشتغطوا بربح اتنين؟ عملوا شركه فتحوا محل كل واحد فيهم ليه اسم عند التجار فده قال انا حجيب بمئة ألف جنيه ضاع والتاني قال انا حجيب بخمسين ألف جنيه ضاع ده لا اقدر أجيبه لان الحد الائتماني عند التجار محدود فكده خضر رؤوس الاموال متساوي ولا لا غير متساوي ولكن قالوا احنا الربح بتاعنا هيبقى متساوي لهم حق ولا لا نعم. لأن الربح على حسب, حسب, حسب الشرط فهيبقى الربح منصفة. طب المفروض لو كان الربح على قدر رؤس الأموال يبقى الربح إيه؟ تلت. تلت وتلتين. صح؟ طيب. خسره. يبقى الخسارة على إيه؟ على قدر ما اشترط من الربح ولا على قدر رأس المال؟ رأس المال. يبقى ده خسره خمسين ألف. هيتشال تلت وتلتين. حسب 30 ألف صاحب المئة ألف ده حيشين عشرين ألف وصاحب الخمسين ألف حيشين اللي كان عشرة ألف ولأن الوضيعة نقص رأس المال ليبقى لأن الخسارة اللي لهي الخسارة عبارة عن نقص في رأس المال وهو مختص بملاكل غير الربح الربح مرتبط برأس المال ومرتبط بالعمل الخسارة مرتبطة بالإيه؟ بالرأس المال بس ماشي لأن العمل معلويش خصار فيوزع بينهم على قدر الحصص ويبنها على الوكالة والكفالة الوكالة لأن كل واحد فيهم تاجر في مال الآخر بالوكالة والكفالة لأنه كفيل أن يسدد ما عليه عند التجار وحكمها فيما يجوز لكل منهما أو يمنع كشركة عينان يبقى هي عبارة عن شركه عينان الاثنين بيتجرم ولكن من غير رأس مال أو عبارة عن رأس مال آجر على قدر ما امتلكه من الوجاه الملك فهمت المساء لأنك ضبطك؟ لا أنا قلته هو قاعد. هتجرب ايه في الزمه يعني ايه تشتغل حاجه امتلكها؟ غير حلو بس امتلكها انت امتلكها امتلكها بس في الحقيقه بدون راس مال لأنه امتلكها في الاجل مفهومه مش انا ضبطت بس دلوقتي هبقوله تاني اتنين دخلوا شركه مع بعض ما عندهمش فلوس خلاص ادعو محل سوبر ماركت واحد فيهم قال عليكم السلام هجيب بضاعه بمئة ألف هو يمتلك البضاعه دي انما لما هيجيبها بقى الدين عليه صح اه اشتريها اجل قال للشركه اخر شهر هسددك والتاني قال برضو اخر شهر هسددك يبقى هو لا ملك له يعني هو لا مال له ولكن امتلك حين الشركه امتلك اجل بقى في الذمه الشركه هتطلبوا بفلوس بس امتلك البضاعه ولا لا امتلك البضاعه فالخساره اللي حصلت من البضاعه مفهوم يا اخواني كلام ده صح ولا انا اللي مش عارفه افهم طيب ايوه كل التجار كده مفيش تاجر في الدنيا بيتاجر بماله بس بيتاجر بماله زائد ذمته وجهته صح الرابع شركة ثم شركه الابدال شركه الوجوه دي فيها خلاف العلماء علماء الحنابلة بيجوزوها والاحناف بيجوزوها المالكيه والشافعيه بيمنعوها بيقول لازم حضور راس المال خلاص الحنابلة من اوسع المذاهب التي من اوسع المذاهب في موضوع المضاربه والشركات في البيوع يعني الموضوع يعني بيجوز جميع انواع الشركات الشفعية بيضيقوها النوع الرابع برضو بيجوزوا الحنابلة شركة تسمى شركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كلمة مباح يعني مما يجمعه من الاحش... الاحتشاش والاحتطاب والاستياط اثنين صيادين سمك قالوا رحنا هنعمل شركة مع بعض سموها شركة أبدان معناها ايه كل واحد يصطاد اه يطلع يصطاد ويجمع صيدهما ويقسموه ويقسموه منصفه هم راضيين بكده سموها شركه ابدان سموها ابدان ليه لان ما فيش رأس مال والبدن هو الذي ينتج ماشي هو بيروح يصطاد الاحتشاش للاحتطاب يجمع حطب جمع النهارده 100 كيلو سمك والتاني جمع 10 كيلو هيقسموه بنص وهكذا دي بيبقى فيها صنعه صناعه كل ده ينفع والمعدن والتلصص على ده هو بيضرب امثله هو ضرب احتشاش واحتطاب احتشاش يجمع حشيش ويبيعوه احتطاب مع عطب ويبيعوه اصطياد سمك معدن برضه كل واحد يحفر ويطلع معدن التلصص على ضرب حرب ده نوع من انواع المناوشات الحربيه ياتي الإمام او قائد الجيش يقول تلصصوا على دار الحرب واللي ياخذوا لنفسه تلصصوا معناه يقف على الحدود وياخذ منهم ما يستطيع منهم حرب غنيمه ها؟ اه يقف ياخذ بقى من العدو ما يستطيع ان ياخذه سلب من يقتلان سلب السلب كلمه السلب يعني ياخذ ما عليه خدته في الجهاد من عليهم ثياب وجوهر وغيره فهذا جائز نص عليه يعني الإمام أحمد والجمهور يجوزون ذلك وذهب الإمام أبو حنيفة إلى منعها والشافعيه أيضا إلى منعها ولكن الإمام أبو حنيفة جوزها في الصناعات فقط الصناعة أما الاكتساب لا ولكن الحنابلة بيجوزوها في الصناعة والاكتساب لقولكم مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيري اشتركوا يعني إيه الإمام الحنيفة وجوزها في الصناعة فقط وعدم صحة في اكتساب المباح الشفعي بيمنحها مطلقا الحنابلة والملكية بيجوزوها مطلقا والراجع معنا بلعشفين إن هذا شرط اشترقاها على نفسه هنا بقى قصة ابن مسعود ابن مسعود وسعد وعمار اشترك اشتركوا في غزو البدل إن اللي هيجبوه من الأسرة هيقسموا بينهم سعد وابن مسعود لم يأتي بشيء سعد وعمار مس ابن مسعود وعمار عمر بن ياسر وابن مسعود لم ياتي بشيء وسعت لوحده أسر أسيرين فاقتسموه بينهم واحتج به أحمد وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاثر ضعيف وكان ذلك في غزوه بدر وكان غنائمهم غنائمها لمن أخذها قبل أن يشرك الله بينهم كان قبل في غزوه بدر ما كانش فيه لسه آيات الأنفال نزلت إنما كان اللي يحض بسير يقسم بينه ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فهو له وإنما جعلها الله من نبيه بعد المغرب واختلفوا فيها فقال يسألونك عن الأنفال أو يشترك فيما يتقبلان في ذمامهما من العمل ده النوع الثاني من شركة الأبدان يبقى شركة الأبدان نوعين مباح اكتساب المباح والصناعة بالعمل حساب المباحة الصناعة بالعالم فإن عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا اتنين ما اتفقا عملوا شركة مع بعض كل واحد ما يجمعه من الصناعة يقسمه بالنص كل اخر شهر يجمعه اللي بينهم يقسمه بالنص مرة زيادة مرة نائس تاني عوض وهكذا قال أحمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وقل مسعود والحاصل من مباح تملكا وأحدهما أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرط من تساوي أو تفاضل لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه ده كتير يحصل بين الأخواء الإخوة في بيت واحد في مثلا بعض الإخوة كل واحد يعمل عمل ويشتركون في تقسيم المال بيبقى أبوه معيش في بيوت أرياف جامعة وبعدين كل واحد بيعمل ويجمع المال مع الأب والاب ينفق على البيت والباقي بينفقه بيكون من نفقه المال ده جائز النوع الخامس شركة المفاوضة ده أيضا يجوز عند الجمهور الا الامام الشافعي اضيق المذاهب في موضوع الشركات مذهب الشافعيه وأسعها على الاطلاق مذهب الحنابله والمالكيه ثم الحنفيه ثم الشافعيه وهو أن يفوض كل الى صاحبه شراء وبيع في الذمه ومضاربه وتوكيل ومسافره بالمال وارتهاء وهي جائزه لانها لا تخرج عن اضرب الشركه التي تقدمت فان أدخل فيها كسبا نادرا طيب قبل ما اخش في الكسب النادر صوره الشركه الأبداء المفوضه ان كل رجل يفوض صاحبه في العمل ويجمعان المال ويقتسمان الفرق ايه الفرق ان دي اوسع من شركه الأبداء بشركة الأبدان يا إما صناعة يا إما اكتساب مباح دي أوثع ممكن واحد فيهم يأخذ المال يعمل مضاربه والربح بنص بينه وبين ايه صحبة والتاني أخذ المال عامل فيه شئ لوحده تجارة سموه فوضة وفوضه في كل شيء مثال مثلا اثنين كل واحد اثنين إخوات كل واحد مع مئة ألف قالوا له احنا هنسيب المئتين ألف دولار إحنا الاثنين نتاجر ونحط فيهم. خلاص والربح بينا بالنص فواحد خد منهم خمسين ألف. طلع السعوديه دي شويه شوية حاجات ونزل بحهم بلتين ألف كسب كام؟ مية وخمسين ألف. والتاني خد المية خمسين ألف طلع تركيا اشترى بلتوانات كسب فيهم خمسين ألف. يبقى كده حيقسمهم إزاي؟ شوف خد واحد واحد كسب مئة وخمسين ألف والتاني كسب حمسين ألف ورأس المال كان مئتين ألف هيأسموه مثل منصف هيجمع الأرباح كلها ويقسمها بالنص رغم أن واحد ربح ثلاث أضعاف التاني والتاني ده كان بيتاجر في في مال ثلاث أضعاف الأولاني ولكن هما الاثنين اتفقوا على أنها يتبقى بالنص طيب في واحد تاني قال لا أنا في واحد هيعمل شركة أنا هخش معه شركة معا والربح بالنصف خد خمسين ألف حطوهم في الشركة وهكذا هما اللي دين طفحوا أنهما ينموا المال بهذه الطريقة مفيش حدود يعمل له عايزة فوضه في التجارة خسر من رأس المال سموها شركة مفوضة الجمهور بيجوزها على أساس أن ده داخل في نوع من أنواع الشركات ما هو يما حيتاجر بنفسه يما حيوطيها لمن يتاجر له وهم اتفقوا أنهم يعطي الآخر ما ما نصيبه من الربح أما الكسب النادر كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من نراف أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو نزوم مهر بوطء فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله دي شركه في الكاسب النادر اسمها شركة مفاوضة فاسدة كسب النادر يعني إيه؟ يعني نقوله كل ما تكسبه تكسبه فهو بيننا منصف فواحد أبو مات ورث النص هو هيشارك فيه ماشي في الشارع لاكنز لا كنز لك أشارك فيه ده فاسدة لأنه ما فيش عمل ماشي؟ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله مسألة العقود التي لم ترد الشرع بمثله دي مسألة مهمة جدا مش الأصل في العقود الحل صح فالعلماء قالوا أن ما لم يرد الشرع بمثله دخل في المحرم دخل في المحرم عقد غرف لأن الشرع حينما أحل البيع قال إن البيع كله حلال الشروط لا يكون فيه غربي فلم يرد الشرع بمثله معناه أن ورد النهي عنه ده معنى كده خلاص <تصفيق> ولما فيه من كثرة الغرر يعني مثلا في عقد جديد بين الناس وانت بحثت في العقود الشرعية لم تجده فوجدت فنظرت في المناهي الشرعية وجدت إن هو ينتمي لطائفة الغرر فدمنه عنه صح ولا لانه قد يلزم فيه مال لا يقدر الشريك عليه ولا انه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به وصح دفع دبه او عبد لمن يعمل به بجزء من اجرته معلوم ممكن يديله بهيمه يعمل فيها بجزء من اجره البهيمه يديله تاكسي يقول اشتغل فيه وانت تاخذ جزء من ايه من طالع من التكس خلاص. نص عليه لأنها عين تنمى بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقا ونقل عنها أبو في من يعطي فرسا وعلى نصف الغنيمة أرجو أن يكون به بأس وفيقار الأوزاعي نصف الغنيمة يعني واحد جاهد ومعه فرس حياخد سهم كم حياخد سهم ليه معه فرس ساهم لو مع فرس هكذا ساهم ثلاث أسهم فأنت جاي جايين له خد فرسي كده أنت هتاكل ثلاث أسهم ساهم ليك أنت حر رح تقبل. الساهمين بتوع الفرس ساهم ليك وساهم ليه. خلاص في مقابل ممكن فرسي يموت صح خسارة ممكن أخسر بيبجارة ممكن إيه وممكن فرسي يجي لوحده أنا أحظ، فالتجارة دي يجوز أن أنا أدفع له في مقابل السهم اللي حيجي أنا معرفش بها هي كان، أنا أحظ، هو هو وحظهم، يعني فتحوا بلاد فقيرة حيجي الفرص جعان، بلاد غنية حيجي الفرس شبعان، مسألة فتح البلاد، بعض الناس بيتوهم ان مسألة الفتح ده ده ظلم من الإسلام، لا، ده بالعكس ده من رحمة الإسلام فتح البلاد صح؟ مش مترحمة ربنا علينا ان احنا فتح مصر ان الشريعة الشريع الشريع لتسود يعني كان في ايامها اصلا النصارى هم اللي وقفوا مع بن العصف فتح بلدهم لانه كانوا بيذوقوا انواع العذاب منه. والعالم كله محتاج لشريعة العالم كله محتاج لفتح البلاد عشان الشريعة الإسلامية تسودهم والعدل يسود صح؟ والله عز وجل خلق الناس وخرق الأرض ورزقهم شيء طبيعي هو يحكم صح طب هما غافلين عن حكم الله عز وجل وحكم الله في القرآن يبقى المسلمين مأمورين بنشر هذا هذه الشريعة كن بقى أحكام الجهاد والله إحنا ما قلنا لهم شيء احنا إحنا قلنا لهم هنحكمكم حكمكم والسلم رفضوا قاتلنا المعاندين حتى ما قتلناش ناس كلها قاتلنا المعاندين لو استسلموا خلاص لو قالوا خلاص هنقكم بالشريعة وهنتركهم ناخد الجزية خلاص يبقى هما مخيرين كان النبي صلى الله عليه وسلم أمورهم بتخيرهم من ثلاث أشياء يدفع الجزية يعني معنا كده رضا بالحكم بالشريعة يقتلهم. هي يأسلمهم ما اسلموش وقالوا لا مش هنقضوا حكم بالشريعة يبقى ظلمين هم اللي ظالمين الشب فنقولون خلاص المعاند منكم هيقتل وقفوا الجيش مئة ألف قاتلنا المئة ألف الغايد ما تسعين مليون يسلم يبقى ما قتلناش التسعين مليون نحن قتلنا مين المئة ألف بس وممكن المئة ألف كمان يستسلم يبقى ما قتلناش حد في مقابل ان تسود الشريعة فيه ومثله خياط خياطة ثور ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قلو واستفاء مال بجزء مشاعله كل ده جائز قال في الشرق قال أحمد لا بأس بالثو يدفع بالثلث أو الربع قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين أنا هتدي له ملابس ما هتدي له هدوم يعني أماش والخياط هتخيطه يبيعه ونقسم بالنص ده جائز وإذا لم يكن معه شيء نراه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر ولا يعرضه حديث الدرقودني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسر الفحر وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدرى الباقي بعده فتكون من فعل مجهولة هايامش شكل هيقول هايقول لي طحان هديك أمح هديك أمح تطحنه في مقابل تاخد قفيز قفيز يعني شوي فلما خلص لا كل اللي طحنه شوال قال الشق قال احمد لا باس بثوى وقال اكرهه لانه لا يعرفه لا واضحه. قال في الشرق قال أحمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع. خلاص قيل سؤل أحمد برضو قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو قال أكرهه يعني أنعم يعني اتخذ بالثلث والربع وما ينفعش يتخذ بالثلث والربع ودرهم أو درهمين. تعرف علي درهم أو درهمين يعني حد الخياط عشر جنيه زائد الربع. لا دا منفعش. يا ربعتي يا رزق بس ما ينفعش ياخد مبلغ لازم نسدد واضحه هقولها بكده مش واضحه لا احنا ولاها. قلنا قلنا ده بيع ماعد بالمنظر قال ما ينفعش شرحته بكده في الدرس امين وبي وبيع متاع بجزء من ربحه كما أعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما لو قال بيع عبدي والثمن بيننا أو أجره والأجرة بيننا فانه لا صح هنا بيع متاع بجزء من الربح له المتاع يبيعه اخذنا رص المال وهو بجزء من الربح هو بقيت الربح طيب هنا قال بيع عبدي والثمن بيننا الفرق بينها اديته عبد وقلت له ده ثمن ومئة ألف ستبيعه بشطارتك والربح بيننا خده باعه 120 ألف يبقى أنا أخد كام 110 وهو هيأخد 10 100 رأس المال طيب المرأة اللي بعدها بقى قال له خد عبدي ور... و... والثمن بيننا باعه 120 ألف أنا أخد كام 60 وهو 60 ده ما ينفعش طبع ليه لان ده مش الربح ده خد رأس المال صح؟ بيع عبد والثمن بيننا أو أجره والأجر بيننا لا يا صحيح. والثمن أو الاجره لربه وللآخر اجره المثل من المضربة هو بياخد راس المال زائد الربح و... خلاص ما يتبعش <تصفيق> ماشي انا مش نوع ما ياخد اجره وقال في الاجر المشكله ما يبقاش التمن نفسه ماشي مش دي دي غير اللي بيقوله يصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهم دلوا بقره ان نديت تغزيها تقوم بها تقوم بها يعني ايه مصالحها اه مد معلومه بجزء من منهما معلوم قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا باس ان تكون المشية على الثلث او الربع الى اجل المثنى والنماء ملك لهم اي للدافع والمدفوع اليها حسب ملكيهما لانه نماؤه يا موسى لما هتكبر نماؤها وتولد نماء بينهما لا إن كان بجزء من النماء يعني لا يصح إن كان بجزء من النماء كالدر الدر اللي هو اللبن والنسل اللي هي ايه؟ الولدن والصوف والعسل فلا العسل في النحل والصوف في الغنم فلا صح لحصول نماؤه بغير عمل ماشي كده؟ حصول نماؤه بغير عمل. يعني الديت بيهم عنده واحد قلت له اللبن ليك؟ طب ما هو اللبن من غير ما يشتغل هو ليه اصلا اللبن كده كده طالع. صح؟ عمل أو لم يعمل. المفروض الربح يكون على عملي. اديته خروف وقلت له الصوف ليك. ماشي؟ على إنك ترعي ما عشرة صلقه الصوف هيطلع الصوف ولا لا هيطلع الصوف رعم صلقه هيطلع الصوف يبقى العمل مش هيفرق في الايه في الاجره في الناتج فبيقول لا يا صح لان هذا النماء يحصل بلا عمل وللعامل اجره المثل في هذه الحاله لانه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يا شيخ الاسلام اختار شيخ الاسلام شيخ الاسلام قال يا صح لانه جائز على ما اتفق بس الجمهور بيمنع ذلك باب المثقاه وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره هي نفس الصوره اللي فاتت نفس صوره المشاركه الفرق بين المثقاه والمزرعه ان المزرعه في الزرع والمثقاه في الشجر في الثمر خلاص بشرط كون الشجر هنا بقى شروط ال سقا ان الشجر يكون معلوم قلت له مثلا في سيمه نخله حتسقيهم في مقابل نصف التمر او نصف البلح برؤيه او بصفه فلو سقاها على بستان غير معين ولا موصوف او على احد هذين الحائطين لم يصح لانها معاوضه يختلف الغرض فيها باختلاف الاعيان فلم تجز على غير معلوم كالبين وان يكون له ثمر يؤكل ده شرط ليه لان الناتج النفع هو الثمر من نخل وغيره لحديث ابن عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وان يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر ده الشرط الثالث زي المضاربه بالضبط ولذلك المستقاه بتعامل معاملة الايه المضاربه في نفس الشروط إيه كالمضاربه فلو شرط في المساقى الكل لاحدهما او اصعا معلومه او ثمرت شجره معينه للمسقى يبقى في ثلاث صور تفسد الايه المساقى الكل لاحدهم ده أول اول صوره من الصور الفاسده يعني يقول أنت هتعمل كل حاجة ونأخذ الثمرة كلها والتاني كيفاء لعلين لعبة ما ياخدش حاجة أو آصع معلومة آصع معلومة يعني يقول بص أنا هاخد الأول ميت صاع لي وبعدين الباقي نقسمه ننفعش أو طب بس أنا أخلص. أو ثمرة شجرة معينة قال له بص انا هاخد ربح الثمره دي الشجره دي هناخد ربحها اللي هيطلع منها هاخده والباقي ليك افرض ما طلعش حاجه افرض طلع فيها والباقي ما طلعش يبقى ده مجهوله قال في الشرح تجوز المصاق في كل شجر له ثمر ماكول ببعض ثمرته هذا قول الخلفاء الراشدين قال ايضا وتصح على البعل البعل اللي هو ايه السقي الثمر الاشكال البعلية التي لا تسقى لها جذور طويله بتسحب الماء من الارض لا نعلم فيه خلافا لأن الحاجه تدعو الى المعامله فيه كدعائها آه. الى المعامله في غيره لانها هيحتاج ايضا إلى, إيه؟ الى اهتمام واما حديث ابن عمر كنا نخابر أربعين سنه حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة خد بالي المخابرة من هي عنها ماشي إيه بقى تعريف المخابرة ده اللي فجلة فبيقول هنا محمول على رجوع على معاملات فسدة المخابرة جاية من خيبر فسرها رافع قال لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم مخابرات ازاي يبقى المخابرات لها تفسير تاني غير الموسيقى والخلفاء على ذلك بعده ثم من بعدهم ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنة يبقى كده لما يجي في تعارض في الاحاديث في السنه لازم نحمل السنه على بعضها والحديث دي يعني السنة كلها بتقول حاجه وحديث بينهى عن الحاجه دي طب ما هو يبقى اكيد في حاجه غلط يبقى الحديث ده مش مقصود الحاجه دي خلاص فقال هنا فروى البخاري هو باب بيبقى دله على ان المخابرة المخابره مش معناها الموسيقى كنا نكل الارض بالناحيه منها يبقى ده ن... ده تفسير الناحيه منها يعني إيه؟ يعني يقول اه انا هاجرك ح... الاجر دي الارض نيت واجرتك الربع اللي هناك ده او ما يخرج على الجداول دي اجرتك على الاطراف 20 فدان هاجرهم انت لك فدان ليه يطلع منك خد ده اللي منها كنا نكري يعني نؤجر الأرض بالناحية منها الناحية منها يعني بجزء منه وفسر بغير هذا من أنواع فساد وهو مضطرب جدا قال أحمد يروع الرافع في هذا ضروب يعني أشكال مختلفة كأنه يريد أن اختلاف رواية عنه توهن حديثه أنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه وعملوا على أنه غلط في روايته انتهى باختصار وقيل إنها من الخبار مخابرة من الخبار والخبار هي الأرض اللينة ولكن تفسيرها معناها تفسير أنها على جزء من الأرض فده يبطل النوع الثاني المزارعة وهي دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه عنده أرض قال له خد الأرض قم بمصالحها واللي يخرج مننا إيه؟ بالنصف مشهورة في الفلاحية منصفها احنا قلنا المخابرة ليس معناها خيبر خيبر ده ثابت بأدلة صحيحة والمخابرة مختلفة في معناها ولكن معناها في النهاية أي شيء فاسد يفسد العقد. مثال أنه هو يكري الأرض على جزء منه, جزء منه. تفسير المخير المزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرق وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم بشرط كون البذر البذر اللي هو التآوي معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل مش لازم يبقى نبات نأكول إنما في نفع مثال مثلاً سيزرعه كتاب، بس سيورده في مصنع يقدر فلوس وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معك كشجر في مثقا وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصف صح لحديث خيبر من شيء يعني إيه يعني يقول والله ايه زي ما أنا ورزق صح اللي هزرعه إحنا بلنا بالنصف فوكلوا في ذلك فيختار زرع كل سنة طبعا في دورة لا هو عايز خلف الدورة مثلا في دورة هو مخير من الأمح والرز أو حاجة زي كده ويعمل اللوعج وكونه من رب الأرض كون البذر معلوم جنسه وقدره وكونه من رب الأرض من رب الأرض يعني صاحب الأرض نص عليه اختاره عامة الأصحاب قياسا على المثقى والمضاربة وعنه لا يشترط ده رواية أمام أحمد اخترط في قدامة وعنه لا يشترط فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهم ونص عليه في روايه مهنة صحاف المغني الشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن قيم وصاحب الفائق قال في الإنصاف عليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على ان جاء عمر بالبذر من عنده فله شطر وان جاءوا بالبذر فلهم كذا ودراجع القول الثاني والمذهب الاول وان يشترط للعامل جزء معلوم منه ده الشرط الثالث لما تقدم قال في الشرط ولا يجوز ان يجعل له فضل ضراهم زائدا على مالهم الثمر بغير كلاف وقال وكذا له الشرط لاحدهم من زرع ناحيه معينه أو ما على الجداول منفرداً أو ما أو مع نصيبه فهو فاسد إجماع لصحة الخبر عنه وصح كون الأرض والبذة والبقر من واحد والعمل من آخر قياساً على المضاربة لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة وكالمزارع على الزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فصح لأنه إذا جاء في في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع كلتها أولى قال في الشرق وتجوز إجاء مع كلتها أولى ده كده المسألة يصحي كون الأرض والبذل والبقر من واحد لعمل واحد ده واضح إن الواحد حيتفق مع بعض إن الأرض دهيت المواشي بتاعتك والبيئ التأوي عليك وانا على الأرض ونقاسم في النهاية المال مساله كري الأرض قال دي مسألة ثانيه قال في الشرح تجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض غير المطعوم في قول عامة أهل العلم يعني إجمال لقول رافع عامة الذهب والفضة فلا بأس ولمسلم أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعونها أن تستأجيروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة رواه البخاري تعليق إجارة الأرض ما يبهاش مشاكل بالفلوس أما إجارتها بطعام فثلاثة أرض يبقى كده إجارة الأرض نوعين نوع منه بمال اجماع العلماء على جازه نوع منه بطعام ففي تلات ايه اقسام انا عايزك تذاكر فقه كده يعني بالشجر التشجير كده لما مساله اجاره الارض هتقسمها كده خلاص التلات اقسام ايه القسم الاول اجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فاجازه الاكثر يعني قال له هاجر لك الارض وتديني حتى تزرحها رص وتديني أمح تديني أجرطها ثلاثة طن أمح رص ده جائز في قول أكثر أهل العلم لأنه زي الفنوس ومنع منه مالك وعن أحمد ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود الثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها جنس. في فرق بين جنس وعين ما يخرج منه طعم معلوم من جنس ما يخرج منه أنت زرعت روس أنا عايز تلاتة طن من رصت منها من بره جابتهم ما جابتهمش زرعتهم ما زرعتهمش أنا خدت أجريتك خلاص فدي فيها روايتين والصحيح جوازه والجواز هو قول أبو حنيفة والشفعي وأحمد من جنسه النوع الثالث إجاراتها بجزء المشاع مما يخرج منها من عينه ينفع 10 كيلو من عينها لا ليه ما يطلعش حاجه ممكن يطلع 5 كيلو الثالث إجاراته بجزء المشاع مما يخرج منها دي بقى مش جاره صح بمضرب قال له انا عايز نص, نص اللي يطلع منصوص جوازه والمستقاوة المزارعة عقد جائز قال صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئها رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدته المستقاوة المزارعة في نفس المعلماء على جوازها ولزومها وهو ذلك هو يصنف تحت بند العقود المترددة بين الجواز واللزوم في خلاف والراجح إنها جائزة يعني إيه؟ كلمه اللي أنا بقوله فاهمينه يعني هي شركه ولا اداره بيع ولا مضاربه لو مضاربه هتبقى إيه جائزه لو بيع او ايجاره هتبقى لازمه ففي ده اللي بين العلماء فيها فلما هنا قال القسم التالت ايجاراتها بجزء مشاع ده مضاربه صح سميتها ايجاره ليه فهنا قال هنا فلو كان هو بيرد بقى على الناس اللي بيقولها اجاره فلو كانت لازمه لقدر مدتها لان العقد الاجاره لابد فيه من مده صح طيب وقيل عقد لازم قال في الشرح وهو قول اكثر الزهاء عقد لازم لانه عقد معوض فكان لازما اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم فعلى هذا يفتقر الى تقدير المده كالإجارة والصحيح ان هو جائز فان فقد شرط فالمستقامه وزراعه فاسده والثمر والزرع لربه وللعامل اجره مثل ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمره مين اللي هرب العامل سابت زرع ومشى حاجة وإن فسخ بعد ظهورها فالثمره بينهما على مشر فردنا بعد ما خلص بالحصاد مشى راجل تاني هيجيب حد يحصد ويخصم اجره الحصاد من ربحه ويدي له ومما وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو او صلاح الثمره هنا بقى لابد خد بالك الفقهاء منظمين جدا عشان ما يحصلش في خلاف لابد من توضيح حاجه اسمها المهام الوظيفيه دي في التنميه البشريه الجديده يقول لك ايه لازم تحط كل وظيفه آه أنت هتسكن الوظيفة زي ما هتسكن الوظيفة حط له مهمه أنت قدامك عشر مهام دول إنجازك قصرت فيهم هنحزنك زودت عليه وإنجفضل منك فبقول المهام الوظيفية بتاعت العمل إيه؟ قعدتها كل ما فيه نمو أو صلحة أو الزرب والصقي بالماء هنا بقى بيضرب أمثلة بقى الزرع من الصقي بالماء سقي بالماء عليه إصلاح الطرق عليه وطريق مسدود مأفول مياه مش عايق تمشي تبشي الحرف وآلته وبقر عليه قطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجر والحفظ والتشميس وإصلاح الموضع ونحو ذلك وعلى رب المال هنا بقى المهم الوظيفية رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان حيطه هتقع فنقول له لو سمحت هات لنا حد ده وظيفته ده اصل دايما الاصل على صاحب الاصل والثمره والماء على الثمره على صاحب الثمره العامل انشاء الانهار احنا عايزين انايا جديده توصل هو اللي هيميل على حسابه صاحب الارض هيعملها على حسابه حفر بئر ماء والجذاذ أو الجذاذ أو الجذاذ يعني مثلثة عليهما بقدر حصتيهما الحصة يعني لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة أشبه نقله إلى المنزل وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العمل الصحيح لأن المسألة عرفية الرب الأرض يقول له أنا بليش دعوة أنت لغاية شغلك لغاية ما تخطي الحاجة فشوي ويمكن كمان بعدها كمان على حسب ما يتفق لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود. إلى اليهود على أن يعملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا يستغنى عنه الثمرة أشبه التشميس قلوف ويتبعان العرف في الكلف السلطانية فما عرف أخذها وأخذ من رب المال فعليه من العمل. الكلف السلطانية التي السلطان بيفرض أموال على أصحاب الأراضي بتكلفه. هم بيخدوا بالماء ويرهقوا الدولة بأموال. فيقولوا والله الأموال دي هكذا. زي الضرائب كده. نوع من أنواع الضرائب. اسمها الكلف السلطانيه كل واحد يدفع ما عليه من كلف. والأصل في الضرائب التحريم وتجوز في حالات معينة إمتى تجوز تجوز بعد نفاذ بيت المال من الأموال يعني مثلا لابد من قبل فرض الضرائب من تنظيم جمع الزكاة والفايل والصدقات بعد كده لو ما لقيناش من الموارد دي تكفيه نصر الضرائب غير معلومه على الغني حاجه على الفقير حاجه وضرائب ما بقاش فيها ظلم وغير ذلك ما لم يكن شرط فيتبع قبل الإجهاد. بياخد من الماء مقابل من... آه. النهر ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به وفي شرط معين يعني الدوله حطاه يعملوا به قال الشيوخ التقيدين ومطالبه من قريه من وظائف سلطانية ونحو ذلك ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على العقار فعلى ربه ما لم يشترطه على مستأجر وإن وضع مطلقا رجع إلى العاد على حسب ما اتفق في العاد أنواع إيه الإيجار نخليها المرة الجاية.